قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرْسَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَمِنَ يَتَعَالَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظٌ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَشْبُّ الَّذِينَ يَذْكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَشْبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا يَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنِّي 119. وإنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 110. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون